واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال, فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لا قد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وانك كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم وَظَنَّ دَاوُودُ أن مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب يا داوود اننا اجعلك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۖ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَأَنزَلْنَا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 متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب